قالوا إن أَنتُم إلا بَشَرُم مِفْلونَا تُريدونَ أَنْ تَصُدّونَ عََّ كََ يَعُّدُ أَبَ أُونَا فَأتَُ بِسُُ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولا نصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَقَا الذيينَ كَفَُولِ رُسُِهِملَ نُخْرِرج نَّكُمِّد أَضِنَا أَوْلَ تَعودٌَّ فيِيمِ الَّنَ فَأَووحَاء لَهِب مرَغُّهُم لَ نُحنلِكًا لا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتح وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و يسقام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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذَلِكَ هو الضلال البعيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ وضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قَالُوا لَوْ أَهْدَانَا اللَّهُ لَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ قَيَّ وَاتكُم فَأَخْلَفْتُكُم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن